وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم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 تأكو ولا تكرهوا فتياتكم على البغض ان اردنا تحسنا لتذرو عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن فان بعد إكراه غفور رحيم ولقد أزلنا إليكم آيات مبينات ومثل من الذين خلوه قبلكم ومثل من الذين خلوه قبلكم موعظة للمتقين إله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها من صباح المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري دوري كأنها كم كبر من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويظلم الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم